عبد الله ورسول بلغ رساله وأدى الأمانة ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فترك أمته على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله على حبيب القلوب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنضن نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فمعاشر الأخوات الكريمات أوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله عز وجل أوصي كنا ونفس المقصرة بتقوى الله جل وعلا ألا وإن السعادة بتقوى الله تبارك وتعالى فمن اتقى الله عز وجل وقام ومن سأل الله عز وجل أعطاه ومن توكل على الله تبارك وتعالى كفى أيتها الأخوات الكريمات لكم مني السلام، ولكم مني الدعاء ولكم مني كلمات طيبات أرسلها كريمة يسيرة سهلة بسيطة من أخيكم في الله جل وعلا إليكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعني واياكن في هذا المقام اي يجمعني وإياكن في الفردوس العالم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بلغنا وإياكنا رمضان أن يبلغنا وإياكنا الفردوس الأعلى اللهم يا ربي سألتك أن تغفر لي وللحاضرات جميعا اللهم اغفر لنا وللحاضرات جميعا والحاضرين اللهم من كان سببا في هذا اللقاء اغفر ذنبه واستر عيبه وارفع قدره واجزه عني يا رب العالمين خير ما جزيت معطيا عمن اعطى كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صلاحا وتقوى ورشدا وهداية وبلاغا وإكراما ورزقا حسنا أسأل الله أن يصلح الراعي والرعية وأن يبزي أولاتنا عنا خير الجزاء كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وتونس وفلسطين والصومان أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عن إخواننا في كل مكان وكذا عن إخواننا في اليمن ولي ذلك والقادر عليه اخواتي الكريمات من لا يشكر الله لا يشكر الناس ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله اشكر الله تبارك وتعالى الذي هيأ لي هذا اللقاء ثم اشكر اخواني جميعا في غراش فقد كان لهم الفضل بعد الله جل وعلا في هذا اللقاء ثم ادعو لاخواتي جميعا المشرفات اللواتي تطوعنا في خدمة هذا الملتقى المبارك الذي سمي بملتقى الماضي والحاضر أسأل الله أن يجزي الجميع عني خير الجزاء كلمات سأسوقها على عجل عنوانها نساء خالدات هؤلاء النسوه أردنا بهن رفع الهمة وأردنا بهن الثبات على الدين وأردنا بهن أيضا أن نسوق هذه القلوب إلى الله تبارك وتعالى فقلبي وقلوبكم ايتها الأخوات الكلمات تحتاج أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى إذ لا سعادة إلا مع الله ولا حياة إلا مع الله ولا أنسى إلا بالله جل وعلا ولهذا الله تبارك وتعالى قال في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم So we will come to the people who love them and who love us A blessing on the believers and a blessing on the crèves We want to find a way that ليس لهن هم إلا الله جل وعلا لا يحبون إلا ما يحب الله تبارك وتعالى إن طللنا لمعصية الله أعرضنا وإن طللنا لطاعة الله جل وعلا جئنا إلى الله تبارك وتعالى ارجونا لن تبور وقد يتحقق هذا بإذن الله جل وعلا كيف لا والله سبحانه وتعالى ينادينا والله جل وعلا يطلبنا والله تبارك وتعالى يتقرب إلينا والله جل وعلا قد جهز لنا فضلا عظيما وخيرا كريما بل ونعما لا تعد ولا تحصى أيتها الأخوات الكريمات عشنا معي ما جاء في قول الله تبارك وتعالى والخطاب للنساء وللرجال للصغار وللكبار والعمدة في هذا نداء خالدا كريما يرسل الله جل وعلا به البشاره إلى أصحاب القلوب الطاهره إلى صاحبات الكرامة إلى صاحبات الدين إلى صاحبات الخلافة إلى صاحبات القرآن إلى من أحببنا الله جل وعلا وسرنا على هداه إن نادى الله جل وعلا أذعمنا وتذللنا بل وأقبلنا على الله جل وعلا يرجون ما عند الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل في محكم الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان سارعوا الى نظيره ربكم وجننه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين هن مسارعات وهم يسارعون الجميع يسارع إلى الله تبارك وتعالى الهدف من هذا رضا الله جل وعلا فلما كان الهدف رضا الله تبارك وتعالى أوجد الله تبارك وتعالى لنا نساء خالدات نساء صائمات نساء قائمات أخواتنا في الله حينما نوجه الخطاب لأخواتنا الصالحات لأخواتنا المؤمنات لأخواتنا المسلمات حينما نوجه الخطاب إلى تلك القلوب الطاهره إلى تلك القلوب الساجدة إنما نريد أن نصل وإياهن أي أخوات الطيبات القائمات اللواتي أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرهن في الدنيا وفي الآخرة فهن أخواتنا وهن أمهاتنا وهن زوجاتنا وهن اللواتي رفع الله جل وعلا ذكرهن في كتابه تبارك وتعالى فاسمعي يا غالية كيف امتدح الله جل وعلا هذه القلوب أعني قلوبكن اسمعي يا غالية كيف أن الله جل وعلا جعل الصفات التي بها تحل المؤمنة وبها تصل المؤمنة إلى أوج طاعة الله جل وعلا لذلك نريدك منطلقة إلى الإيمان نريدك منطلقة إلى العمل بل نريد انطلاقك حبا لله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب مسلمات هذه الصفة الأولى مسلمات مؤمنات قانتات إنه النزوجات الصالحات اللواتي أراد الله جل وعلا أن يخبر بها أو يخبر بهن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قال الله عز وجل والخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عش ربه إن طلقة كنا أيبده خيرا من كل مسلمات مؤمنات طالتات تائبات عابدات. يا ترى هل القضية صفات فحسب لا القضية إخبار والقضية بيان والقضية السهبار والقضية أي أن يخرج الله جل وعلا الهدى الذي أراده الله تبارك وتعالى لتلك النسوة نعم كان الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأما فالصفات مشتركة لأن عندنا أمهات من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن اختارهن الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فأي جيل ذاك الجيل وأي كرامة قد ميز الله جل وعلا بها ذاك الجيل لا شك أن من أعلى الصفات الايمان بعد الإسلام ثم القنوت ثم التوبة ثم العبودية لله جل وعلا ثم بعد ذلك السياحة في طاعة الله ثم أن كنا ثيبات وأبكارا اذا خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها صفات أرادها الله جل وعلا في جميع المؤمنات المسلمات وليس بغريب كم في هذه الصالة من أم قانتة عابدة أسأل الله أن يجعلها من أهل الجنة كم في هذا اللقاء من أخية صائمة ذاكرة سائحة عابدة ومع هذا ثيبة وبكث إذا الخير في وفي أمتي حتى تقوم الساعه نريدك ايتها الغالية هكذا نريدك يا ايتها الجوهرة المصونة يا ايتها الكريمة يا من تركت الدنيا يا من تركت المسلسلات يا من هجرت الحرام يا من أقبلت على الله جل وعلا حنانيكي فأسأل الله ان يجعلني وإياك والحاضرات جميعا والحاضرين من أهل الفردوس الأعلى غيرك يا غاليه جلست الآن تعصي الله جل وعلا أما أنت أيتها الكريمة أيتها الصائمة أيتها الذاكرة يا من جعلت حجابك عنوانك يا من جعلت حب الله جل وعلا صراطك أبشري نساء خالدات نعم ربما كنا صحابيات وربما كنا من أمهات المؤمنين وربما كنا من خير الأجيال ولكن لا يزال الخير يسري في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام هناك قائمات هناك عابدات هناك ذاكرات هناك متصدقات هناك قائمات إذا نريد أن نوجد نساء خالدات بماذا؟ بإسلامهم بإيمانهم بحجابهم بتكرهن، باستغفارهن بطاعتهن لله جل وعلا ما نريد امرأة عاصية ما نريد زوجة باغية ما نريد أخية غير متحجبة ما نريد إنشانة لم تعظم الله جل وعلا في الخلوات فمن لم يعظم الله جل وعلا في الخلوات لن يعظمه جل وعلا على رؤوس الأشهاد أتدرين ايتها الغالية يا من تريدين أن تكوني ممن يكتب التاريخ اسمك على مداد من نور نريد كما قال الله جل وعلا في محكم الكتاب واسمعي يا غالية وأرعيني سمعك فوالله لن تكون النجاة إلا فيما أحب الله تبارك وتعالى اسمعي يا رعاك الله ماذا يقول ربي جل وعلا أريد قلبك أريد سمعك أريد بصرك أريد ذلك الجوهر العظيم الذي أحبه الله جل وعلا وقال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلح, صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد نريد هذه المضغه نريد هذه الجوهرة أن تكون معبودة لله متزلفة لله متقربة لله ان أمر الله استجابت وإنها الله عز وجل أعرضت مستجيبة متذلله قائمة صائمة ذاكرة تالية متحجبة لا كما يريد أرباب القنوات لا يا أخي إياك اخيتي أن يخدعك أهل, أهل القنوات إياك اخيتي أي يخدعك من يريد إخراجك من ماذا من الستر والحياء والدين والإيمان والخلود فالنساء الخالدات لماذا خلد الله جل وعلا ذكرهن لانهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار هكذا أيها الغالية يريدك الله جل وعلا ونريدك بعد الله تبارك وتعالى اسمعي كيف يقرأ السمع وكيف تقرأ تلك الآيات قلوباً طيبة قلوب طيبة هي قلوبنا قلوب أمهاتنا قلوب زوجاتنا قلوب أخواتنا قلوب الصابرات قلوب المحتسبات قلوب الداعيات إلى الله جل وعلا اللواتي ما أشغلتهن الدنيا ما اشغلتهن الدنيا عن الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى واسمعيني يا غالية قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونَهَى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هل كنت كذلك؟ أسأل الله أن تكوني كذلك وأن أكون كذلك وأن يكون الجميع كذلك. أخيتهم أريد من هذا اللقاء المبارك الطيب الطاهر. أن يخرج من هذا المقام عابدات أن يخرج من هذا المقام داعيات أن يخرج من هذا المقام أمهات كمن؟ كأم سلمة وكعائشة وكفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها هناك نعم يتحقق صدق اليقين بالله جل وعلا أريدك يا اخيه في الدعوة إلى الله جل وعلا كمن؟ كفاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وأرضاها كلين لما دخل عليها عمر رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت داعية لأخيها إلى الله جل وعلا فأسلم عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام بأحد العمرين فأسلم العمران رضي الله عنهما وأرضاهما عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع نعم والله حينما كانت فاطمة مؤمنة محتسبة أثرت في نفسها وأثرت في غيرها هكذا أريدك ايتها الغالية هكذا أريدك يا ابناء هكذا أريدك يا أخيتا هكذا نريد أن نرتفع في درجات الإيمان حتى نصل إلى أعلى درجات مرضاة الرحمن جل وعلا أريدك أخيت أن تكوني كنصيبة رضي الله عنها وأرضاها بنت كعب تدعو نساء المدينة رضي الله عنهن على علانية أريدك أن تكوني كأسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تدري ماذا كانت تصنع تطالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق النساء في حلق العلم في حلق الذكر ما بحثت عن استار أكاديمي ما بحثت عن حلق تعلقها على أذنيها او أنها تتشبه بسافلة او مغنية أو بفاجرة لا يا أخيتان أنت أعلى وعز وأكرم بل وأنت أجل لأنك مؤمنة أنت أحببت من أحببت الله جل وعلا أطعت من أطعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما كانت تؤثر فيكم مغنية ولا كانت تؤثر بك كمن كانت عشيقة لمهند ولميس لا يا أخيتاء أنت أعظم وانت أجل بل والله لا تقوم لأي أمة قائمة بغير النساء بعد الله جل وعلا كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان مع من كان يجاهد معه من كان يؤد عنه صلى الله عليه وسلم من كان يعالج الجرح من كان يطبب الألمى من كان الذي يأتي بالماء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسقي هذا ويسقي هذا ويطبب هذا إنهن من إنهن النسوة الصالحات القانتات نساء خالدات خلد الله ذكرهن في الدنيا قبل الآخرة أخيتي قد تقولين ما الذي جاء بك والله ما جاء بي إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال بأبي وأمي والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم والله حينما أحببنا لكنا الخير وخياتي جئنا إليكن حينما أردنا أن يظلنا الله عز وجل تحت ظل عرشه. تحت ظل عرشه يوم يعرق الناس ويوم تتفجر القلوب من وقربة إلى الله جل وعلا هناك أقوام آمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل قال إثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه أريدك يا غالية أريدك يا غالية مثل أموسلين رضي الله عنها مثل أموسلين رضي الله عنها كان مهرها الإسلام كانت تعرف حق الزوج إذا غاب أريدك هكذا وإذا الأب غاب كانت سبحان الله تقبل على الله جل وعلى مقبلة محبة ثابتة بل ما كانت لتكون على هذا الحال لولا أنها أحبت الله جل وعلا وأقبلت عليه تسجي ولدها, ولدها الذي مات وتتهيأ لزوجها يا الله أي امرأة كأم سليم رضي الله عنها وأرضاها تسجي ولدها وهي تبكيه ويتفجر قلبها عليه رحمة ومع هذا سجته وزينته وجملته لأول منزل من منازل الآخر ومع هذا تذهب إلى حجرها إلى غرفتها تتطيب. وتنسل شعرها وتجمل جسدها لمن؟ لزوجها مقبلة على الله جل وعلا ثم تخفف عليه وقع الموت وهي مكلومة في فلدة كبدها أريدك يا أخي في ساحات العمل والبدل والتضحية أي عمل؟ ليس عملا مختلطا ولا عملا تنزعين فيه جلباب الحياة ولا عملا تنسين فيه أنك أنثى وأنك امرأة لا يا أخي أريدك عملا فيه طلب الله فيه برضات الله الإخلاص لله جل وعلا لا تأمرين بمنكر بل تقبلين على الله جل وعلا نعم وتحصنة مؤمنة محبة متى ما أمر الله جل وعلا أتمرتي ومتى ما نهى الله عز وجل انتهيت أريدك يا أخي مثل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كان يداعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم هناك تحقق الحب تحقق الود كان يمازح كان يضاحك كان يلاعب صلى الله عليه وآله وسلم وأينا كرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العبرة لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أريدك يا اخيه في حلق العلم تحدثين أخواتك تعظين وتذكرين تحبين الله جل وعلا همك قول الله جل وعلا في محكم الكتاب وازلت الجنه للمتقين يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب وازلت الجنه وازلت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من يتوا من خشي الرحمن بالغيب وكان معه الجائزه وجاء بقلب منير لما جاء بالشرط وفى الله جل وعلا بالجزاء فماذا قال الله سبحانه وتعالى لما بين واراد واشار تبارك وتعالى لا بد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام فكيف اذا كان القلب صالحا والعمل صالحا بل وإقبال على الله بصيام وقيام وقرآن وبذل وإحسان وإنفاق وفي مثل هذا المقام في ألذ شاعة مناج الله سبحانه وتعالى فيها في شهر رمضان شهر القرآن شهر التوبة شهر الإنابة شهر الحب شهر الألفة شهر الود شهر التصالح شهر الابتهال بين يدي الله جل وعلا أريدك يا اخيه مكمنا للأسرار الدعوية تقومين من أجل الله وتدعين إلى الله وتصبرين في ذات الله تكفلين يتيما وتمسحين على رأس مسكين بل تقبلين على الله جل وعلا ليس همك إلا ما عند الله والدار الاخره وتذكري حين أهمس في اذنيك همسة كلها رحمة وألفة أنت تريدين الجنة وأنا أريد الجنة والكل يسعى إلى مرضات الله عز وجل إذا فلنرجع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الجائزة أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود انتهى الأمر لا والله لأن فضل الله عز وجل أعظم وفضل الله جل وعلا أعلى وأجل وليس القضية مجرد جزاء يكفي ان رضا الله تبارك وتعالى هو ما نسعى إليه ونرجوه اريد اخيتي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل يناجي الله سبحانه وتعالى بآية كريمة عظيمة اتدري ما هي؟ ربما غفلت عنها لكن أذكر نفسي وأذكرك بان قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قدوتنا يوما لا مغنيا ولا والعياذ بالله مفحطا ولا والعياذ بالله من رسم وشمت على وجهها وعلى جسدها ولا التي تعرت ولا التي لبست عباءة مخصرة ولا التي ارتجت فتوة من عالم فإذا بها زل أخذت بها وتمسكت بها وأرادت بذلك أن تسافر إلى الله جل وعلا وربما كانت جاهلة وربما كانت لم تكن متعلمة وربما كانت غافلة كان أذكرها أقول كوني أخي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدريب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يناجي الله سبحانه وتعالى بآية لم يسأل الله مغفرة له ولا لأولاده ولا لبناته لا يا اخيه إنما كان همه أعلى فقال صلى الله عليه وسلم في محكم الكتاب ينادي الله تبارك وتعالى بآية عظيمة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم اسمعيها يا أخي ويا تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أمي أخيتي أخيتي يا من اجتمعتن من أجل الله جل وعلا الله ينادي والله اشترى وأنتن قد بعتن لله جل وعلا الله نادى وأنتن استجبتن لله جل وعلا فأبشرن بخير فإن الله عز وجل ينادي نداء كريما يقول سبحانه وتعالى وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِسْقَ وَرُءَا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَمْ فِيها أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الغالية أختي الغالية كنا في رحلة كنا في رحلة لكنها رحلة قليلة أختم بها بعد هذه الآيات الكريمة ربما بموقف أرجو به أن يكون رسالة إلى قلبي وقلبك يا أمام وإلى قلبي وقلبك وخيتاه وإلى قلبي وإلى قلب جميع الزوجات والصالحين والصالحات والمسلمين والمسلمات فلله الحمد والمنى من أعظم الخير الذي نفتخر به أن الله جمع قلوبا شتى في هذا اللقاء المبارك كلهن يرجون ما عند الله والدار الآخرة أسأل الله أن لا يحرم أخواتي وأمهاتي وجميع الحاضرات والمنسقات أجر هذا اللقاء والمنسقين كذلك هذا الموقف سأختم به في زيارة من الزيارات نتفقد فيها بعضا مما له حاجة وأقول والله إنها حاجة إلى البشر فما بالك بالحاجة العظيمة التي تكون عند البشر لا شك أنها أعلى وأجل وأفضل جاءت إلي يوم من الأيام امراه عجوز، قالت يا ولدي أريدك جزاك الله خير أن تزورني في البيت ربما لي حاجة فتعطيني إياها ربما إن كنت محتاجة لا تقصر علي. قلت ابشر يا أمي ذهبت أنا وحد المشايخ وصلنا إلى المكان طرقنا الباب. وإذ بالباب يتحرك بقوة فقلت انا فلان قالت أنت الشيخ فلان قلت للشيخ فلان يا أمي الله يجزاك افتح الباب فتحت الباب ودخلت أنا ومعي بعض من الإخوان المشايخ والمتبرعين جزاهم الله عنا في الدوس الأعلى يريدون ما عند الله فلما دخلنا ماذا رأيت يا أمه وماذا رأيت يا أختاه رأيت بيتا والله الذي لا اله غيره قد تهدم بيتا ما وجدنا فيه إلا بلاطه ووجدنا الأطفال قد اجتمعوا بناتا وشبابا وصغارا وكبارا في غرفة واحدة والله المستعان يا الله قلت يا أمي أين الأولاد قالت في هذه الغرفة قلت يا أمي أليس لكم مكان غير هذا المكان قالت والله ما عندنا إلا هذا المكان قلت يا أمي كيف تطعمون قالت تضره الخير من الصالحين والصالحات يطعموننا بشيء من عندهم قلت يا أمي أسألك بالله كم لك ما طعمت الأولاد والبنات قالت والله لي أسبوع كامل ما دخل علي أحد في رمضان ومع هذا أحمد الله وأنتظر الخير تقول والله ما يتصدق علي إلا صاحب البقالة يأتي إلي بشيء من الرز والدجاج أأكله أنا وأبنائي وبناتي الثمانية ولكن مع هذا أحمد الله على فضله لم أتمالك نفسي وأنا أنظر في ذاك الموقف قلت يا أمه أريد أن أطلع على مطبخكم فتحت الباب يا الله هل وجدت أغلى الطقوم هل وجدت الطقوم طعام في كل يمنة ويسرى لا والله ما وجدنا إلا ثلاجة خالية فيها شيء من اللحم الذي مر عليه أيام تقول أسلقه وأطعمه أبنائي وبناتي أنتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى نظرت إلى فتاة صغيرة قلبت نظري فيها عمرها لم يتجاوز أربع سنوات وقفت أمامي واخذت واخذتها ثم ضممتها إلى صدري قلت يا بنتي وش تتمنين قالت يا شيخنا ما بغى لعبا ولا أبغاك تعطيني مال، ولا أبغاك تعطيني شيء، أنا أبغا من شيء واحد. قلت وش تبغين يا بنتي؟ قالت أمي تقول اللي يصلي يروح الجنة. قلت أفلحتي يا بنتي. اللي يصلي يروح الجنة. قالت يا شيخ أبغا منك طلب واحد. قلت أمر يا بنتي. قالت الله يخليك إذا مريت السوق أبغاك تشتري حجاب علشان أصلي مع أمي وروح الجنة. كم تتاملين وخيتي مثل هذا الموقف؟ ان يكون رسالة لك، فأنفقي. ولا تتمني أن تجدي أجرك في الدنيا بل إن الله قادر أن يعطي أجرك في الدنيا وفي الآخر لكن اسعي يا أخيتي الى مرضات الله جل وعلا وفي ختام الكلمه اخواننا في الصومال يرجون من كنا اخواتي ان تقف ان تقفون معهن ومعهم رجالا ونساء واطفالا فلا تبخلوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا وخياتي اقرض الله وابشري فالله اشترى وانت بعتي اللهم اني اسالك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام أن تفرج على إخواننا وخواتي اللهم جمعنا في الفردوس الأعلى اغفر ذنوبنا أصلع عيوبنا إلحم والدنا يا رب العالمين اللهم أزي والدنا ووالداتنا خيرا اللهم نفع قدرهم اللهم نفر ذنبهم اللهم أصلع عيهم اللهم أزي إخواني وخواتي الحاضرين والحاضرات اللهم إن نسلك أن تجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم من قام على هذا الملتقاء ازهه عن الفردوس الأعلى اللهم من جمع خواتي ورتبهن بل وسعى في جمعهن الله اللهم بجزه عنا أعلم اللهم يا رب سألناك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن لا تدع لنا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا مظلوم إلا أزرع عنه الظلم اللهم إنه قد نزل بإخواننا في الصومال ما تعلمه يا رب العالمين اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم جوعتهم اللهم رحم جوعتهم اللهم أطعمهم اللهم صبهم اللهم رثهم اللهم إننا نسألك أن ترفع إخواننا في سوريا وفي في كل مكان يا رب العالمين اللهم انا قد اجتمعنا رجالا ونساء في هذا المقام نرجو جنتك ونخاف عذابك نرجو الفردوس الأعلى فلا تحرمنا اللهم لا تحرمنا الفردوس الأعلى اللهم لا تجعل رمضان يخرج إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبدلت السيئات حسنات واعتقت رقابنا ووالدينا ووالداتنا وإخواننا وخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار وتقبّل منا برحمتك يا أرحم الراحمين وأجزي من قام على هذا الملتقاء خيرا إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه برئان وصلى الله على حبيب محمد وآنه وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي كان هناك سؤال على عجل لا ان نجيب عليه إن شاء الله تعالى بس الله يوفقنا وإياكنا لبنى الله مئة طيب بعدها ماذا صنعت بعد ما أخذت طيب وكم تتوقعين نسبة يعني الثبات في الأمر يعني طيب حمد إذا نخيتي لا تسمعين لوسوسه الشيطان بارك الله فيك وعمرتك مقبوله إن شاء الله تعالى ولا ترتعين إلى هذه المسألة مرة أخرى لأنه ربما لو أنك دخلت في وسواس الشيطان ربما أدى هذا الله يحفظك إلى دخول الوسواس عليك في باقي عبادتك والي هذا انه وجه هذا استعيدي بالله استوجدت واجعل في قلبك ان اليقين جاع عندك انك طفل سنه اشواق اسال الله ان يتقبل منا ومنك ومن صالح المسلمين والمسلمات السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي سالتي شيخ انت رسوال يعني انا 11 سنه واحده بقول لك اللي ما طلع الحين بس معك لعبت شيخ قلت يعني هل هذا من امور الوالدين طيب بارك الله فيك الله عز وجل ماذا يقول في القرآن الكريم يقول عز وجل في محكم الكتاب لا يكلف الله نفسا الا وسعا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ان كنت قد وعدت بارك الله فيك فهذا لا شك انه جرى مجرى التوحيد فانت متى ما استطعت وفي لها واذا لم تستطيعي فالله عز وجل لا يكلفك فوق طاقتك متى ما استطعتي اوفرها اسالوا ما في هذه اللحظات ايقدرك عز وجل واي رزقك وثبتني بقسمك يا والدتي اسال الله انفعك صدقك الاخوان يقولون هذا اخر سؤال ما في مال اسئله اخر سؤال الله يوفقنا واياكم السلام عليكم وعليكم السلام ربي واحداً تلو الآخر. لا سمعت ليش ليش كل يوم طار توج مع أخوانه وعنده ساعة الفجر. طيب. لما ذكرت ساعة الفجر على وقت الأذان أفضل، بس نسي ما اسمع الأذان مرة. فهذا التخلاف بينه وبين إخوانه. فما أدري يعني هل هو صح معن ساعة حكت مضبوط على مساجد كثيرة، بس جيتهم اللي تأخر في الأذان. طيب. مش ذكره. طيب خيتي، فقط خليك بهي الله يرضى عليك. أريد نسأل. الآن التأخير. حصل من المؤذن يبين يعني هل عادة المؤذن عندكم أنه هيتأخر؟ أنا ماعندي لأنه في واقعة ثانية مش معانيها. ها طيب. كيف في الحين الحمد؟ والسعد معهبارك الله فيه هل هو متأكد أنها ضبطت على نفس المنطقة اللي هو فيها؟ إيه هو متأكد من هذا. طيب إن كان متأكد ولي الله الحمد لله طيب هالرقة مثلا خذ خارج بالخارج رقة شروق الشمس أو غروب الشمس وإنتهاء ضوئها وإنتهاء الشفق الأحمر. لانه مش هو شيء بس يعني مثل دقيقه واحده انت ساعه جت الا بالورقه طيب نحتسب ان شاء الله تعالى على الله ان افطاره صحيح لكن ترى اليقي مطلوب اخوي انا شرحه والدنا الشيخ محمد النافلي رحمه الله تعالى كان ينظر بالاحتياط في مثل هذه المواقف لان المؤذن قد يسهو وقد يتاخر وقد يقدم فمثلا يقول له الساعه ويسمع اضرا الميديا أو عبر التلفاز وهذا أحوض هذا أحوض له ولإيمانه ولسلامه صلى يوفقنا وإلى السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من الخير ان شاء الله يا ربي يرتني ويجعلني من زاد حسناتك يا شيخ والله ان دعوات هذه تكفي يوم القيامه ويكون المقام في زكه الفردوس عليه الله يبارك خير والله حبيت اسال يا شيخ تفضل تفضل انا عندي ذهب يعني استخدمه في البيت ذهب يعني عليه زكاه او ما والثاني اني يعني زكاتها طلعها فوق 1000 1500 وقسمها على ابنائي وثلاثه والأخوات والأبناء والبنات لكن لا تخرج للاباء وإن علوا والامهات وإن نسوا وعلى هذا ما كان ابا أو أماً أو جدا أو جدة من الأم أو من الأب لا يجوز طاعهم من السحر لأن هذا مما يجب النفقة عليهم له أما الأبناء والبنات إذا توفر فيهم انهم فقراء ومساكين ومقطوعين وليس عندهم وغارمين وليس عندهم ما يكون سبب إغنائهم يجوز أن يعطوا من الزكاة ولا مال ولا حد بشرط أن توصف فيهم صفات ما ذكره الله صفات التي ذكرها الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية في سورة التوبة استغفر الله يتقبل منا ومنكم صالحًا مالًا طيب هنا حقيقة لفت من الإخوان أنا وجهت كلامي إلى أخواتي أمهاتي وكذلك أخواتي وبناتي في هذا الملتقى الطيب المبارك والله يعلم ما كان الهدف منه إلا محبة خير لهن ولعل الله عز وجل أن يكتب بهذا الملتقى هدايه لي أنا أول وصلاحا لي أنا اول ثم صلاحا للجميع من الحاضرين والحاضرات التوجيه الذي وجه على عجل The truth السؤال حول ما يحصل من about في اللباس سواء عند the dress عند it ولا for في children or for the ولها And مني على a mother of my beloved لا بد she تعلمي a ليس كل لبس تلبسه her head صحيحا I لا بد my mother هذه my beloved اليوم منها ما هو الله المستعان عاليا وكاشفا بل مضيعا للحياة بل ولا يناسب أن يلبسه أخواتنا وبناتنا إلا لزوجة أمام زوجها وما يحصل اليوم من هذه المخالفات أنا أسأل الله أن ياتي خواتي منها كربس المشفوح والمفتوح والشفاف أمام الرحب وغير الرحب وفي الشارع وفي السوق وعند السواق وكذلك أمام الله المستعان عموم المجتمع هذا ما ينبغي من مخية مؤمنة مسلمة محبة لله جل وعلا محبة لله عز وجل ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها لما جاءت إليها أسماء بعد أن عادت من الحبشة قالت يا أسماء إني أحب أن أستر قبل موتي قالت وكيف ذلك؟ قالت ماذا رأيتيهم يصنعون في الحبشة؟ قالت رأيتهم يجعلون على المرأة كالتابوت أي كالتطار حتى لا يرى جسدها فلما رأته استحسنته رضي الله عنها وارضاها فقالت إن مت فاصنعي بي هكذا فقالت يا اسماء سترك الله في الدنيا والاخره كما ستعطيني في الدنيا فيا أخياتي يا ايتها الكريمات يا طيبات يا صائمات من الذي افترض الصيام الله من الذي افترض الحجاب الله من الذي افترض الزكاه الله من الذي افترض قراءه القران الله من الذي افترض طاعة الوالدين الله فسمعنا لله في كل شيء الا في الحجاب الا في اللباس الا في الغناء الا في المسلسلات اليس الله عز وجل سبحانه وتعالى ينادي وينادي على من ينادي علي وعليه وعليها فيقول تبارك وتعالى في محكم الكتاب يا ايها الذين امنوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم والقضيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَفُولُ مِنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ هذه القضية لو خيتي أسعي لله حِنَّ فِي رَمَضَان أَنْ يَنْ وَدَقْتِ رَمَضَان أُمْكِن رَمَضَانٍ قَادِم مَا تُدْرِكِينَ أَلْيَوْمْ مَكَّنَ اللَّهُ عُمْرَكِ فَأَصْفَحْتِي مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَغَدًا رُغْمً أمي الغالية اخيتي الغالية القضية قضية إخبار على الله جل وعلا القضية إحسان ما بينك وبين الله جل وعلا والله يا أمي والله يا أختي رجل جاور المسجد عندي سنين مرض قبل رمضان بساعات خرج من المسجد يريد علاجا فما إن وصل المستشفى أراد الله بأمره إنما أمره إذا أراد شيئاً ان يقول له كل فيقول والله كان من أصحاب الصف الأول والله أنه كان من أهل الصدقات والله أنه كان من أهل الحج والعمر كان دائما في الصف الأول تصور يا أمي اتصور يا أختي اتصور انت يا بنتي يا غاليه يا من لابست ما لا يرضي الله جل وعلا تصور لو أن الله أراد الآن في هذه اللحظة فقال إلي بروحيها ماذا تصنعين؟ ماذا تصنعين؟ والله عز وجل قد ناد كل نفس ذابقه الموت تخيلي طلع من المسجد قبل المغرب وخرج إلى المستشفى وصل المستشفى فلما وصل كشف عليه ثم تبين انه يحتاج إلى علاج خرج المسكين ونظره ضعيف خرج المسكين من المستشفى ماء خرج وراد يقطع الطريق والله الذي لا اله غيره سيارة مسرعه ترديه في الارض وقد الى المستشفى قابل رمضان قبل ان يعلن رمضان وفي تلك السنه اعلن رمضان متاخر كان الرجل في المستشفى زوجته وكان قويا قلت يا عمي يا عمي بارك الله فيك اتمنه الصلاه لا تخاف قال يا شيخ ابراهيم انا ما انا خايف من الموت انا قدمت اللي عندي وله لغته وبكبر سنه يقول الباقي على الله عز وجل مع تحفظي على هذه الكلمة بل الأمر كله لله جل وعلا فيها اللحظة أم الغالية تصوري تركناه وخرجنا وخيتي الغالية تركناه وخرجنا قبل إعلان رمضان بست ساعات بالضبط ولدي يرفع السماعة الشيخ ابراهيم الصلاة على الوالد غدا ظهرا فارق الحياة قبل أن يعلن دخول رمضان بست ساعات وما أدراك أمي وما أدراك أخيتي وما أدراك أخي لعل غدا تصلي علي أو أصلي عليك ولهذا اناديك أخيتي وأقول لعمري إذا حشرت الظُور وضاق الصدور، أسأل الله يهدينا وياكم إخواني وخلاتي، وأسأل الله يثبتنا وياكم على الحق، أحببت هذا التوجيه لأولاً، ثم لمن حضرني، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، أو كدر واعتذاري على لطاله.